In de naam Al-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi al-alamin. Waar ala Muhammad waalih al-Tabibin al-Taahirin. en de reden van het verhaal is dat we niet geloofden van de volaïde de we niet geloofden van de de بغض النظر عن تدخل الفقيه تمسكا بقوله تعالى أمرهم شرى بينهم كما هو أحد الاتجاهين في تصوير الحكومة الإسلامية في تصوير الحكومة الإسلامية اتجاها اتجاه ولا الفقيه واتجاه التمسك بقوله تعالى أمرهم شرى بينهم والدعاء, والدعاء أن الأمة لها الحق أن تعين وليها ليس شرط ان يكون فقيها مثلا هذا اتجاهنا لو لم نؤمن بهذا أو بذاك عندئذ قد يتمشك الأصل الغازو ولهذا أدخلنا في الموضوع مسألة الحرب الدفاعية حتى نقول خو هذا حتى لو لم يكن هناك ولي أمرين خو هذا جائز بعد هذا يعتبر دفاعا المؤمنون يداهمهم العدو طبيعي يدافعون عن أنفسهم بهذا السبب أدخلنا حتى يكون هناك مجال للحديث عن مسألة أنه كيف أن البلد ما إلى ولي أمور لا عن طريق ولاة الفقيه ولا عن طريق الشورا ومع ذلك تجوز الحار في أيام الغيبه أريد أن أقول أن الإيمان بالغزو تعلمون أن مشهور اصلا منع الغزوه او الحرب الابتدائية في زمن الغيبه اقول اساسا الايمان بالغزو والحرب الابتدائية هو اساسا فرع من فروع ان نؤمن بولايه الامر سواء عن طريق ولاية الفقيه مبدا ولايه الفقيه وادله ولايه الفقيه او عن طريق مبدا الشوره وعادله الشوره وان امرهم شورى بينهم او بنوع من مزج بين المبدئين ان امكن المزج عند إذن يقال يدعى ان البلد الاسلامي له ولي امر وولي الامر حال محلل قائد المعصوم وبإمكاني أن يغزو البلاد كما أن القائد المعصوم كان بإمكاني ذلك أما لو فرضنا أنه اصلا لا يوجد شيء من القبيل، لا يوجد مجتمع إسلامي يرأسه ولي أمر بشكل من الأشكال فما معنى الغزو؟ اصلا حكومة إسلامية بدأك معنى ما موجود ما معنى الغزو؟ لا يبقى إلا مسألة الدفاع الا ألا نحتمل في فرض الدفاع احتمالا ثالثا وهو أن نقول بأن خمسه للأمور في فرض الدفاع بح. الدفاع البحت طبعا أنا خل فالألفت النظر إلى هذه النقطة وهي أن الغاز قد يكون تطورا للدفاع يعني قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله لن يكن لولا أن أهل مكة خانوا وكسروا القهود اللي كانت لعله لعل رسول الله لم يكن يغزوهم لعله لم يكن يفتح بلادهم، ولكنهم باعتبار أنهم خانوا وكسروا الصلح غازهم فأولا قد يكون دفاعا لكن دفاع انتهى إلى هذا، فحينما ينتهي إلى الغزو كل الأبحاث التي بحثناها ترد ولا كلام في ذلك وع وعندئذ ندخل في القضية الثانية أظن والتي قلنا أنه Ma' għaw juur de wali, hubha' de wali, je gumo, ma' kamal ma' sumo, kulixi, je kun xalu, xalm, ma' la' het l-għazu fi' vizamal ma' sumo. Walla' kien, zeinama' je kunu defa' han bachten, da' haman l هنا ala نستطيع nufassil نفصل al الخمس Wobijna het tekseem Alal maatilien Ma makken haakada al-khumse nukmin Al-khumse imam al-aet al-shareef Wa'alamo anna ma ganimtum Min والآية أصولاً هي واردة في مورد الجهاد وذيل الآية واضح ذيل الآية هي أساساً هذه الآية ضمن آية الجهاد ونفس هذه الآية ذيلها واضح في أنه حتى هذه الآية هي لها نظر إلى الجهاد لأنه يقول يوم الفق الجمعان هيجي كلمة بي سورة الأنفال اعلموا ان مغانمهم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى وليتامى والساكن ابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير الدنيا ما قبلها وما بعدها, بعدها كلها في الجاد ونفسها ليلها هذا ولولا تفسير ان الغنيمه هنا لها معنى مطلق تشمل حتى فوائد المكاسب لولا هذا لكنا نقول بما قاله القام من ان المقصود بالغنيمه غنيمه في الحرب لكن خبثت الايه من قبل ائمتنا بانه مطلق الفوائد على أي حال المتيقن من الايه بلا شك موضوع الجهاد ومورد الآية موضوع الغزو الغزو ولو نتيجة أنه رسول الله حينما دافع عن نفسه خب بعد غزل غزل بلاد مورد الآية هو الغزو بلا إشكال لكن المورد لا يخص الوارد فحتى في الحرب الدفاعية نقول واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمس هو الرسول. فالخمس نعترف به لكن التقسيم على المقاتلين ما نعترف به لأن الآية ما بها تقسيم الآية بس ذكرت الخمس فأن للآية مزور الرسول وبقية الأقسام الأربعة لمن؟ الآية ما, ما متعرضة لذلك وإنما الذي تعرض لذلك هي الروايات والروايات بقدر ما فحص اليوم، هسه أقرأ لكم المقدار اللي فحصته وأنتو كملوا الفحص حتى غدا نهم ناخد لعله نتجمعية. بقدر بقدر ما فحص اليوم أرى أن الروايات كلها ناظرة إلى الغزو. أنا ما لقيت ولا رواية واحدة. تتكلم عن الجهاد عفوا تتكلم عن الدفاع مثلا عن الروايات هناك بابان ينبغي ان يدقق فيهما حول هذا الموضوع باب 41 من ابواب الجهاد Lietkort, deel van de ganen, en een deel van de ganen van de planten. Dit van de planten en de ganen van de أكمل المطالعة بس على كل حال إن هالمقدار أبين لكم حتى ينفتح لكم باب في التحقيق حول هذا الموضوع شوفوا تكلف شنو روايات باب 41 هذا صحيحه معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام خب هذا واضح في الحرب الابتدائية أو في فتح البلاد الإمام يبعث سريع لكي يفتح ما له العلاقة بالدفاع الدفاع حينما العدو يداهم الناس كلهم يقومون بعد ما يحفظ الإمام يبعث سريع السريع يبعثها الإمام فيصيبون غناء كيف تقسم؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير إن قاتلوا عليها شوفوا كلمة عليها يعني قاتلوا على الغنائم خب في في الحرف بالدفاعية ليس القتال على الغنائم القتال على دفع العدو حصلوا غنائم ظنان حصلوا ما حصلوا ما حصلوا القتال ليس على الغنائم فإنما هذه حرف دفاعية مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله والرسول وقسم بينهم أربعة أخماس أيضا مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وهو قاتل عليه في الحرف الدفاعية ليس قتل على الغنائم سقد يحصلون على غنائم لكن في الحرب الدفاعيه ليس القتال على غناء انما القتال لدفع العدو لتحضير العدو لانجاء البلد ثم بعدين هي يش... باقي الكلمات هم شاهدة للإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارغة الدابة الفارغة الثوب المتاع مما يحب أو يشتي فذلك اللي هو قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس، وقال ليس لمن قاتل شيء من الأراضي لو كان الحرب دفاعية ليس دفاعية بحتة مغازو ليس لمن قاتل شيء من الأراضي شنو أراضي ماكو كوا أصنا هذا لأجول آآ آآ يردون أن يحتلون بلادنا وقلنا دافعنا عن بلادنا ليس بما نطافل شر المناظرين وإلى آخر رواية الرواية الثالثة هم نفس الشرع عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرارة عن عبد الكريم بن قتبة عن أبي عبد الله في حديث طويل أنه قال لعمر بن عبيل ارايت انهم ابوا الجزيه لاحظوا ابوا الجزيه ايضا المساله مو مسألة الدفاع البحت يعني احنا نريد نغلبه ونلحق بلادهم ببلادنا ونقول لهم انتم كفانا يجب ان تعطوا جزيه في في الدفاع بقدر ما هو دفاع دفع الجزيه ما موجود اصلا انهم ابوا الجزيه فقاء فقاتلتهم فضعت عليهم كيف تصنع بالغنيمة قال اخرج الخمس اقسم اخمس أخ... الى اخر رواية رواي مفصلة هي صحيحة من هشام بن السالم الرواية الرابعة سألته عن الاعراب عليهم جهاد قال له هو اساسا كلمة الجهاد فيما حسب ما ببالي اصلا كان مصطلح على الجهاد الابتدائي وليس الدفاع ذلك الدفاع موجهات إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم يعني إذا إحنا من جاهدهم هم رح هم رح يهجمون فنحن دفاعا على الإسلام نقول جاهدهم بس بالآخر ينتهي إلى الحرب إلى الغزو. قلت فلهم من الجزي شيء قال لا كلمة الجزي هم شاهد على أن حرب غزون أيضا الرواية الخامسة سألت عن الغنينة فقال يخرج يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما باقية قسم بينما من قاتل عليه وولي ذلك بينما في الحرب الدفاعية القتال كما قلوا ليس على الغنينة إنما القتال إخراجهم من بلادنا الرواية الخامسة مواثقة سماعة عن أحدهم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرح ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ولكنه نفلهن وهذا ذا يبين قضية خارجية أن رسول الله خرج النساء في الحرب ونحن نعلم أنه رسول الله صح بمعنى من المعاني قد يكون بعضها أو كلها بمعنى من المعاني دفاعي لكنه على الحال كان غزوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب بروح فتح البلاد والقضية الخارجية يشير يقول أن رسول الله هكذا كان يفعل ونحو ذلك أنكم راجعوا روايات الباب وضموا إلى ذلك مطالعتكم لحرب البغاة وأن قصة البصره شلون كانت بحسب في التاريخ أنا حسب ما أذكر البصره كانوا مستولين عليها البغاة وصحيحا بمعنى من المعاني يعتبر دفاعا لأنهم حاربوا إمامنا أمير المؤمنين وبقيادة عائش لكنه أيضا أمير المؤمنين كان يهدف فتح البصر وإرجاع البصر إلى صف البلاد اللي هي في تحت إمرث إمامنا أمير المؤمنين غاية وهناك الروايات تشير إلى أنه هناك الأمير عليه الصلاة والسلام من عليهم بعدم السبي وعدم أخذ الغنائم مما يشهد على أنه إذن كان يجوز له أن يسبي ويأخذ الغنائم لكنه من عليهم بعدم ذلك وحتى أنه حينما أصر على عليه السلام والسلام عليه أنه تعال قسم غناء والنساء قال ايكم يأخذ ام المؤمنين في حصته عفوا ايكم يأخذ ام المؤمنين في حصته هم يحتروا شي بلوه يحيق بل انه يأخذ ام المؤمنين في حصته و وما ما يقولوا شيء وحتى ان الذي أرسله علي عليه الصلاة والسلام حتى يضرب الجمال عائشة بال بالرمح ويوجع عائشه كان هو ابنها محمد بن ابي بكر فحينما وجعت ارادت تسوي هناهم فتح قميص عثمان ثاني ان شوفوا هذول جايين راس حرم الرسول زوجة الرسول باباه حتى تشوف منو شافت ابنها هذا شيء اخو اخو محمد بن محمد بن ابي اخوها شافت اخوها هذا على كل حال هذا مجموع هذين البابين اذا تطالعوا يلقي ضوءا على ما اقول انا تصوري هذا انه اذا في باب الدفاع البحث ومن دون غزو الخمس نؤمن بي كما استكن بالآية باطلاق الايه واعلم واعلم ان ما غلمتم لكن التقسيم على المقاتلين منهم من وإنما نقول إن كانوا هؤلاء كفار هذا حرب في قصة البصرخ هم ما كانوا كفار هم كانوا بغاة لكن إن كان المحاربون كفار يدخل ذلك في أن مال الكافر جائز النهب الكافر لا خرمة لماله فكل من أخذ شيئا من أموال هؤلاء الكفر المقاتلين أو المهاجمين له من دون أن يقسم على المقاتلين ويشهد لذلك صحيحه علي بن مهزيان هذا مضموه يعني على مطالعتكم لتكون مطالعة ثلاثية الأطراف روايات التق... روايات تقسيم الغنائم. وروايات حرب البغاة أو حكم الغنائم من البغاة وهذه رواية الصحيحة علي بن مهزيار التي تقول هي الصحيحة مفصلة والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائد يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أبن ولا ابنه ومثل شهدنا ومثل عدو يسطلم فيأخذ ماله هذا شنو معنى عدو يسطلم فيأخذ ماله يعني أكو أكو عداء بيني وبين زيد عداء شخصي على مود كاتل أبوية أو شمال قبيل أنا أصطلم وأأخذ ماله هذا ما في الإسلام أصطلم أفض قتل قصاصا لأنه قتل أبوه وارد أما أأخذ ماله شنو؟ ما معنى مثل عدو يصطلم فيأخذ ماله أليس هذا معنى أنه, أنه يخصر الكافر يعني العدو العقيدي الكافر فيأخذ ماله ما يقول أنه هم كم نفات تعالوا قسم بيناته من جيش ماله. وإنما عدو المسلم يستلم فيأخذ ماله هل بلي الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس هذا يريد أن تلهف في الروايات ثلاثية الأطراف بالشكل الذي أنا رسمت لكم انا اليوم بعد ما قدرت يعني كل هذا المطالع كلها اخذت وقتي وما قدرت أطالع أكثر من هذا هالمقدار اللي هيئته قدمت لخدمتكم وطالعوا ودققوا حتى لعلنا ننتهي غدا إلى النتيجة النهائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته